استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انت بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ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 واحده وإن لم يأته عما يقولون ليمس الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت منه قبله رسل وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر اننا يؤفكون الله